يا حبي يا راعي في في ركنك يا سرور موكنا يا مولى يا ملوك ردي ادي ري يا خائر حتى ولو <سؤال> دنيتي ابن في مجدها مجدها بها يداجي كل اهالي اعمل الاب من كما انا اعرف اغني رسولك فِي في مِنْ كل اناس نجمه ان كلامي اعطيكم كلامي مِنْ الذي اخذته من فاليوم أبطى إسبينا لأنوا بهذه التسبيح اذكرنا قلت من رب يأثر لنا المرضى إسبيه من الذين رأد يا ربنا يأهم وإخوتنا الذي في يا رب أعين وحين وَقُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ من يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ